أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الَّذِي الذي كفر وَقَالَ وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أَمِ اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنتب ما يَقُولُ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 ألم تر أن أغسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا